ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتام مبينا معنا به يكون الاسم امكنا فألف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى تاء تأنيف ختم ووصف نصري ووزن أفعلا ممنوع تأنيف بتاك اشهلا وألغي النعارض الوصفيه كأربع وعارض الإسمية فالادهم القيد لكونه يوضع في الأصل وصفاً صرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنعى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنا وثلاثة وأخر ووزن مثنا وثلاثة كهما من واحد لاربع فليعلماه وكن لجمع مشبه مفاعلا او المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتغال منه كالجواري رفعا وجرا اجره كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وان به سمي او بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوزا إذي كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرق منع العار كونه ارتقا فوق الثلاث أو كجور أو سطر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع كذا كذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من دي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعلى والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعين قصدا يعتبر ابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما من كل ما التعريف فيه أثرى وما يكون منه منقصا ففيه إعرابه نهج جوار يقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف